أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ مَا جَمِيعُ الَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ أح يَينهَا وَأَخْرَجنَا مِنهَا حَبًَّا فَمِنْهُ يَأكُلُودٌ وَجَعللن فيِيهَا جَاتِب مِن نَّصل وَأَرناَابٍِ وَفَجررونَ فيِيهَا مِن العيون يَأْكُلُونَ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ أَزْوَاجَكُمْ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلَ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 فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 وَإِنَّ شَأْنُ نُورِقِهِمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا طَالَ لَهُمُ الْتَّقْوَىٰ مَا بين وما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَمَّا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا طُلِبَ مِنْهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أنْتُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ لا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَصْفٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَصْيِيَةً وَلَا إِلَى وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا غَيْلَنَا بَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ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 وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم تعدون نصلا هل يوما بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ ظَلاَلُ رَبِّهِمْ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ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 بَحُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُقِيدُونَ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 ويقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم فالصالح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 فَاسْتَفْتِهِِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَنْجَدًا يَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ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 Bəl kün tüm qowman təğiyyən Fəhqqə علينا qowl rəbbina İnnə ləzə əyqon Fəəuəyna kim ənə kün nə gəovin Fəinəm yəmə əzən إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا طَالَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّ لَطَارِقُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ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 وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ على سُرُرٍ مَّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قدير يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلِعْ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعزبين إن هذا لهو الفوز العظيم لِمِثْلِ هَذَا فَيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّانِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ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 إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِذْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَاقِبٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَادُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَادُوا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُنْ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ذَلَّهُ قَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنْيَانُهُ لَهُ بُنْيَانٌ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ فَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ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 فَأَبَا تِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ صَدَقَت الرُّقْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 ومن ذريتهما محسن وظالم لِنَفْسِهِ مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين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 وَإِنَّ إِلَيَّ لَسَلَامٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ مَرَدَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ لَهُ طَلٌّ مِنَ المرسلين إذ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عليهم فَلا تعَعاقِلون وَإَِّ يُون سَلَمِنَ المُرسَلين إذ أَبَقَ إلَ الفُلكِ المَشْحرونِ فَساهمَ فَكانَ مِنَ المُدحَظين فَْلتَقَمَهُ الحوتُ وَهُوَ مُلين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 أَلَمْ نَسْلُهُ إِلَى 100000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين فَاسْتَفْتِيهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا لَهُمْ شَهِيدٌ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 تُؤْبِكِ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ عليه مِن دُونِ اللَّهِ مَا هُوَ صَالِحٌ إِلَّا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ وَإِنَّ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 فَتَبِعَ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَادَ وَالْقُرْآنِ ذي الذِّكْرِ لِلَّذِينَ كَثَرُوا فِي عِزَّةٍ مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاص وَعِجِبُوا أَن جَاءَهُمْ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 إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا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 Bəl yərtəqوا fəl əsbəb Jündun ma hünəlik məhzumun minəl əhzəb Qəzəbət qəbləhəm qəwm nəuxin və ədun لَتَمُودُ وَقَوْمُ الطَّيْنِ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ كُلَائك الْأَحْزَابِ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَنظُرُهَا اقُولُ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا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 وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِيلَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ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 كَمَا خَلَفْتَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن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 ذالِكَ الظَّنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَيِنُلُّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا عَذَابًا أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ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 صَخَرناَ لَ الّحَةَ جُْر بِأَمْرِهِ رخَ أَن حَثُ الصاب وَالشَّياقينَ كَُّبَن إِ وَص وَآقَرينَ مُقَرونينَ فِي الأسقَاد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 السَّنِي الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابَ تَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُتَسَلِّمٌ دَارِ دُ لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَانٌ لِلْأَنبَاءِ وَخُذْ بِيَدِكَ الضَّوْثًا فَضُرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَذَكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل فَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَمَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ تُفَتَّحُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ متكئِين فيِيهَا يدَعونَ فيِيه بفكهَة كثَِة وَشاب وَعِدَهُ قاصِ تُّر في أتراب هذا ما تُعدونَ لَمِ الحِساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاضين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساد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 سَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كانََ لِيَمِنْ علْمٍِ بِالمَلاءِ الأأَعلَ إِْ يَخْْتَصِمُون إُِوحَ إِلََ إِلَّ أََّمَا أَناَ نَزِيرُ مُبِين إِذْ قَالَ رَبُّكَ للِلمَل كَتِبَ اني خَالِقُ بَشَرًا مِن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا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 خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُوَيَّدَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين. قال فالحق والحق قول لام لن نجنا مما منك ومن من تبعك منهم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 إِلَّا إِلَٰهَ ٱلْحَقِّ وَلَا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه Qün TÜREs He Allah alaqdu ilqahar. Qəlqəhalfə chipsan lə RB ilə qələri, qəlil 8yəri qələrdəPaul Qələqq ExcelKKQ. Yələri, qələrdəq하세요. Qələrdəqərdə, qələrdəmləndəmlərdəq, qələrdəq ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا لَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ ما كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ۗ يَضِلُّ عَن سَبِيلِ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 صله الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة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 Ələm tərəən ləhə ənzələ minə əssəmə əmə əmə əmə نَبِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نُخْتَلِفَ أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي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 سَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا فَسَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْ هُجُلُدِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ سُنَّةَ لِنُجُلُودِهِمْ ظُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَنَيْتَ اتَّقِ وَجْهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذْقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 وَلا قدَدْ الظَرَبنَا لِ النَّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِن كلُلِّ مَثَلَِّ عَهُم يتَذَكَرُون قُرآنَ النَّارَبية العرَذِي ع وَجَِّ عََّهُ يَتَّقُون ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ فَتَرَكَ بَيْنَهُمَا جَنَّتَيْنِ فَأَثْمَرَتْ كِلْتَاهُمَا ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَلَا تُسَارِعُوا الْخَاسِرِينَ İNNK MİYİTUN İNNHÜM MİYİTUN İNNKÜM YÖM ELQİYAMƏTİ İNDƏ RABBİKÜM TAKTASIMUN SADAK ALLAHU AL-AZİM İNNK